117. وجاءهم البينات لَا والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاء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 بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازجادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضار